İzlediğiniz يجعلك للناس إماما طال ومن هرية What? وَبِأَسَلْمَصْرِ <تصفيق> وَإِنَّ يَأْمُرُهُمْ Okay. <laughs> إنك أنت السبيل العظيم I don't know. what إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله